ان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير لطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنه تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد